ما أحوجنا أحبابي لعطايا السجاد ففراغ الروح يشد الروح إلى أصفادي أصفاد من جهل وضياع في الآباد وجنى أحباب لعطايا السجاد ففراغ الروح يشد الروح إلى أصفاد أصفاد من جهل وضياع في الآباد فلنلجأ لحصون شيدت بالعرفاني من صحفي السجاد وصل للرحمني تعبية تتولى في حد الإمكان وفؤود تتسمى في صنع الإنساني فلنلجأ لحصون شيدت بالعرفان من صحف السجاد وصلل للرحمن تعبئة تتوالى في حد الإمكان وفيود تتسامى في صنع الإنسان مركبه يتحدى أخلاقا تتردى بمكارم أخلاقه ذا سهم المحق بكفه يوهي الكفر بنزفه ما أصوب إطلاق ذا مركبه يتحدى أخلاقا تتردى بمكارم اخلاقها سهم المحق بكفه يوه الكفر بنزفه ما أصوب اطلاق ما احوجنا ان نبني فينا ذاتا حيه Tetter a fára, umbil, izzet, jakulidulli, ebé, la dullu, hawen, e uidla, Ma, a تترفع بالعزة عن كل ذل أبي لا ذل هوى أو إذ لألق وانطغياني لا تسحقها نظرا عابرة أو نزوى لا تتقزم حينا لسقوط في شهوة ولقد كان حريا تقتدح الصحوة لتفيق بوعي في كل فؤاد جذوة لا تسحقها نظرة عابرة أو نزوة لا تتقزم حينان لسقوط في شهوة ولقد كان حريب أن تقتدح الصحوة لتفيق تفيق بواي في كل فؤاد جذوه لا تتوغل في العار تطحن في اصغاري في فك الديناري لا تستهلك في عقدة في جهل مشتد تجنح للأخطار لا تتوغل في العار تطحن في صغار في فك الدنار لا تستهلك في عقده في جهل مشتد تجنح للأخطار فبحر في أمن بدعاء السجاد عشحط مئنا في كل الأبعاد بلغ إيمان إيمان الأمجاد رسخ بيقيني كرسوخ الأطوادي تبحر في أمن بدعاء السجاد عشه طمئنانا في كل الأبعاد يبلغ إيماني إيمان الأمجاد رسخ بيقيني كرسوخ الأطوادي يا رب استصلح ما مني قد فسد واستعملني فيما يسترضيك غدا واستفرض أيامي كي أرقى رشدا أوسع لي في رزقي لا أرجو أحدا أوسع لي في رزقي لا أرجو لا تفسد وردي بالعجب القتال لا تمحق خيري في مني ومطالي لا تبتلني في كبر واستفضالي هب لي يا ربي في الأخلاق معالي هب لي يا ربي في الأخلاق معالي لا تفسد وردي تفسد وردي بالعجب القتال لا تمحق خيري في مني ومطالك لا تبتلني في كبر واستفضالي هب لي يا ربي في الأخلاق معالي لا ترفعني ربي Finna si daradja, illá, ha pont a bia, finna La tuh, ditli izzen, ette a la Tebiha, fi nafsí drágé, La te újpestli észen, A téga la újat, Ela újpest zöld, Fi nafsí behéj. shani What happily achy it to re be the being re shiny O I bea May you és aki nem hagyom, és aki nem engedem, és aki nem engedem, وبذكر جميل من اغتابني وبسامع إلى من يسديدني واتباعي لمن فيك يرشدني وأبدل بغضة حشاني إلي بالحب وحول حاسدي نحو وداد قلب وهب لي ثقة الأخيار تربي Any be no spilly man ration O webbi a a بذِكرٍ جميلٍ ما نَغتابني وبسامع إلى مَن يسدّدني واتباع لمن فيك يرشيدني وحلني بحلية الصلاح وزينة الفلاح مهابة بها أضم فرقة أصلح ذات البين بالحكمة والأدب وأعني بذوام الطاعة لا تملني ساعة لخط الغفلة لا تدع بك يبعدني عن أمرك وارتباطاتي بك أنت لي قبله أنت لي قبله لي ولا تزغ عن وأبلغ اللهم بالرضوان واستهديني لربوع الدين بهدى القرآن بهدى القرآن بهدى القرآن وحلني بحلية الصلاح وزينة الفلاح ببسط عدل وبكثل الغيظ والغضب ولقني مهابة بها قم فرقة أصلح ذات البين بالحكمة والأدب وأعني يا إلهي بدوام الطاعة لا تملني ساعة اللي خطى الغفلة لا تدع بي سلن يبعدني عن أمرك وارتباطاتي بك قبلة أنت لي قبلة أنت لي قبلة أنت لي آه ولا تزغ قلبي عن الهدى إلا فم الردى وخذ يدي خلاف ما يحدو بي لارتمي في سوح رحمتك وفي محبتك ارتشف طاعات اشكالا ومحتوى استقم اللهم بي في قلبي وحياتي وصفح عن ذنوبي وافتح باحه الرضوان وابلغ اللهم برضوانا واستهديني اللي رب وعدني بهدى القران, بهدى القرآن وأبدل بغضة الشان إلي بالحب وحول حاسد نحو وداة القلب وهاب لي ثقة الأخيار تربي دربه وأعيني بنصح لمن غشني وببير إلى من يهاجرني وببذل هو يحريمني أعني يا إلهي وصل من يجفيني وأغضي عن مسيء سوءه يؤذيني وأثني شاكرة جميل من يحويني وبذكر جميل من اغتابني وبسامع إلى ما يسدي واتباع لمن فيك يرشدني وحلني بحلية الصلاح وزينة الفلاح ببسط عدل وبكب الغيض والغضب ولقني مهابة بها أضم فرقة أصلح ذات البين بالحكمة والأداب وأعلني يا إله هي دوام الطاعة لا تملني ساعة اللي خط الغفلة لا تدع بي سنة فعدني عن أمرك وارتباطاتي بك أنت لي قبلة أنت لي قبلة أنت لي قبلة نحن بالسجاد عيشنا نحن عشنا عيشنا عشنا وبه لا نموت وبه لا نموت وبه لا نموت وبه